قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركون في السماوات أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يعد الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا